وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يونج الليل في النهار ويونج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور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 بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا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 هم الصديقون والشهداء عند ربهم, والشهداء عند ربهم لهم أجورهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآيات لا أولائك أصحاب الجحيم. اعلموا أن مال الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد, في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم ما يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور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 ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد أَرْسَلْنَا رسلنا بالبينات وَأَنزَلْنَا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطة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 ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتدم وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً لَم ما مَا عليهم عَلَيْهِمْ مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا الْبَغْضَ أَرِضْوَانَ اللَّهِ فَمَا رعوها